قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسألوا اسمع كلام محقق في قوله لا ينفني عنه ولا يتبذ حب الصحابة كلهم لمذهب وما ودة القربى بها أتوسلوا ولكلهم قدر على وتضائل لكن ما الصديق منهم أفضل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 فالهادي ولا أتى وجميع آيات الصفات أمروها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقانها وأصونها عن كل ما يتخينوا قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخبار والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا وأقروا بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا وكذا الصراط فوق جهنم فمسلم الناج وآخر مهمل والنار يصلىها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسألون هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معولون